فَإِذَا جَاءَ لَهُم رَّبُّهُم أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أنسى باحضكم من بعد باحضكم من بعد فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيل الله قاتلوا وقتلوا فسبيلها داروا واقرضوا وَقتَ وَكُث وَقاتَلُ وَقُثلُ لَكَد إِرََّ عَنهُم سَ آاتِهِم وَلَ أُذخِْلََّهُم جََّات وَقاتَر وَقُثلُ لَكَد لَّ عَ إِنَّ لَنَهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب, عنده حسن الثواب لا يضرم تتقلب كفروا مَتَى تَقَلُّبُ الَّذِينَ تَفَرُّوْنَ فِي الْبِلادِ لَا يَظُنُّونَ مَتَى تَقَلُّبُ الَّذِينَ تَفَرُّوْنَ فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جهنم. متاع وَبِالسَّلَامِ هَادٍ وَبِالسَّلَامِ هَادٍ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَكِنَّ قَدْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فيها, فِيهَا نُجُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تدري من تحتها الأنهاء قالدين فيها نهلا من عند الله وما عند الله خير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 قَاطِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَاطِعِينَ لِلَّهِ لَا إن الظال تزيع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا يا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا وصابروا ورابطوا